بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان على الظالمين صلى وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب القضايا حكم بالباب يا في كراء الدابه دابله الى كريه وتعدي بها حكم بالباب في كراء الدابه دابله كريهه وتعدي له حق قفي كريهه ما خضدبي قال يحيى وحور سمعتم مالك المال با مقل يقول لا الامر امر في عندنا نغلت يدا فرجلن او يستقر الدابه الدابه مرق كرئيسيه فرجلن و يؤسكر آداب تتدبس الى المكان المسمح مكان للمجاعين او كريسانيا او ميله ابن كتغيا يتعدى ذلك اركان سم يتعدى ذلك المكان ماشي وكم مجاعاي او مثلا و خويري و دغ خور با قسو يا او دافا برقد بو كتغيبا و نتقدم برخص حوي يا هريلو وسي دقاقي ها يتقدم و حاي ثم يتعدى قدبي ذلك المكان بتفسيرته يعني ماشي مهروره في يتقدم السلام عليه إن رب الدابة لأنك الدابة سيخير ولا الضرقن فإن حبه ضوج على رأي يأخذ إن وقعته كراء الدابة دابتي, دابتي سيقاريدي سكراريذا دا. إلى المكان ماشي الذي مكان قصته تؤديه لقدبي ملقى بها يدا لقدبي سيه إليه حق سن الله قدبي أعضي ذلك وعلى سيني ويقبض دابته دابتي سنوقع ذلك وله الكراء الأول كرديوهران والصنات وإن حبه الدو جعل هذا رب الدابة إنك دابة إسكاله فلوه حوصنا ذا قيمة دابته دابة إسا دي قيمتنا من المكان مكان كل رب الله الذي مكان كاسو تعدى كمرقه سحويا كطلب منه حقيسه المستقر كيك ريسي وله الكراه الأول كرديوهران إسكاله إن كان الدوية إستقر الدابة دابة, دابة كيك ريسي البدء تمركو ويا فين كان اديا استقرا حكيك ليس ذاهبا ورجع عن تيتانيا سو نقل لودوه قد كرسي متعدى وغدب حين بلغ البلد وضم شمره جارى الذي ودن خاصا واستقر وسكرس اليه حقيسا فانما لرب الدواب منك الدوابه اسلى وحو اسناده مسه كراءه مسه الكراء الاول كراد رب الركن وذلك رغاس وحويا نل كراءه تلال مسه بركي في البلته وحو امر هنا في الغجعة الصنقتي في البداية باللغيبوها والنسبهن بركينا في الغجعة الصنقتي فتعدى أحد قدبي المتعدى كي أحد قدبي بالدابة دابذي بك أحد قدبي وما يشيبونها فيه ولم يجب عليكم الواجبين إلا نسب الكراء الأول في رضي أهرى مرقى بركينا وروه هاديان داب تدابدو هلكاد هالا سن تو حين بلاق بها مر كلها ديال البلد بلد البلدكا الذي بلدك سو استقرايله سو لم يكن ما هان يعمل مستقر كان كرسي ضمان محمد دو ولم يكن من صنع المكر كان يحكي الا نسول كرائي فدا بركيد مويانه قال و هو ييري الله وتعالى قف قد هذه غاري لغا كريسو ديالي gaar walaa creeston mesna wuxuu u diray gaariga anigu meel hibl aan ku tagayaa meel hiblii mar khaas u xawayaan buu ku tagay meel hibladiina oo wa baafay oo meqaanka markii lagu tagay meeshaas ku waa faqade ugu sii kashisheeya creedeedu waxa ay tahay inaad qaadato tirado deynta aad la dhaftayna ii xisaabi oo ii ugu dar oo maxaa waxa weeyaan intan u dhaafi waa 500 500 oo ku soo dar uiraaho 500na ku soo dar oo ii arurta soo u banantahay iyada inuu qaato waa u banantahay olkradii si hore caadiga ahayd iyo inta saaiday uu isku darsado waa labada kirabo uu qaato waa u banantahay taasi hadii uu jicleeyo ninka daabada iska hadii uu qiimada qaato maalinka uu meesha xad gudbiye laga bilaabo qiimadeedu uu qaato mar qas waxaa weeyaan ku qaatanaa iyana way u banantahay iyo noo u banaantahay murkaas waxa uu ku dareemeyshaayada oo laba mid weeyaan bulayaa imma inuu qaybtaisaa inta kiradeedii isii u jiraaho daabadii inay siyad karadii hore isku waafanay oo maxaa madkhor wax isku waafaqeen shan ku maxsan meeshii uu dhaafi meesha uu isku waafaqay loogu daro lixda kun iyada si wadada sidaa uu ku jiraa maxsana waxa weeyaan waraariga maalinka halka la dhaastay qiimihiisu imisu u ahaa qiimiisu maxsana wuxuu ahaa 1000 waa ay 1000kii kuna isii gaarigii la wareeg qastil inu ku tagmeeso muuqalayse inuu ku soo noqonmo kaleysa oo matalan waxa badhaynaa matalan wuxuu leeyahay marka saxawayay ee allahumussaan qaybtana uu qaadanayaa wileyahay kirada isku waafaqeen codkireen waa baab iibku waa gooni moqtaan oo matalan wax isku waafaqeen xega soo noqdo ayuu ku u kaleysay kadibna tagitaanka ee gudbu meeshii dhaafay waxaanu dhahaynaa midna waxa wayaan labada arimo midkooda dooro inaad daabada qiimadeed qaadato iyo kiradeedii la qaadato mid ka daabada qiimadeed iyo mid ka qaadato kiradii qaydti tagitaanka ay mar qas waxa اي الله مساء عليه الخلق دابددي ويراه ماي دابدينا اسي كردي انس وافنن اسين انت سالت كان اسي وا لا سين اون بل فيراه دا قال يحيى وحول سمو مالي كان ما مقله يقول ان الاوض اورخ عندنا انغ اجتيده فرقه جولن نين كو دابد كريسانيا المكان مكان كنا اوكريسانيا الوسم ما لمغعاباي ما يتعدى قدبي ذلك المكان ما شايدا ويتقدم مركز حوية هريء سرافية إن رب الدابة إنك دابة إن إسكاله يخير والدور قليل فإن حبها دوج علاظه أن يأخذ إنوقاته كراء دابته دابته سكره إنوقاته إلى المكان مكان كي نووك حيثه ها إلى المكان مكان الذي مكان قاصوتو قدي لا دافييه بيها يدا تيلي حق حقيسا اوقدي وا لا ذلك كيرلاص لا سين ويقبد دابته دابدي سنو قادنيا ولو الكراء الاول كديهر لو ولياه كولوا كيلو مشي ويهيانو تيي هوروا اسوافقن اي انت لسغورو اسقدرصلي وا لبا كيلو دابدي سنو قادن صورو اي مساله توا تاس يقبصو ك لبا د نواس وين حظها دوج علىضه خرب دابت سنن كذابله اسلحدو جلادو سنه هو حوص ناتي قيمه دابت دابديس قيمتيدين قاتو مثلا سوق بنكونه منو مكان مكانكي مرخي لا دافي لا بداو الذي مكان كاسوتا عدا او دافي منو مكان حقيس المستقر فيك رئيسي وله هو حنوس نادي القراء in كان haddu yahay istiraad daabada daabalka uu kordhisay albaa albaa ataa bilow horo bimaana siiso coto una in kanaan haddu yahay istiraad haa ki kordhisay faswa masalayo waxa noqonaysa ninkii qiimada daabada uu siinaya hadii uu waan ku gaariyo kaliya uu yiriina in cii ku gaaritaan ka hayna uu siinaya sabta loo siinayo waxa انت si weydii ما دام markaa aad kan iibisay in tiimku waa goonaad ku kale eebsateeray qiimada intan kroona horay was wuxii u geedey waasi socodka kaliya haday tahay faa imkana duyay istikraaha ceeq creesida badana ninka wax kale eesay dhaajiban taritaal iyo warqaajacan soo noqitaan labadaba waan kuna tagi waan ku soo noqon uu kale eesay sumataadda ugu dubay hina balag balad إليه بلدك حق جيسا فإنما لرب الدابة ممكن دابة إسكاله وحا أصغنا نصف الكراء الأولي كراغيه رماركع بركي ذا أصغنا علي. وذلك أردنا سوحاويا أن الكراءة كراغا نصفه بركي في البداعة مركع سوحاويا بلوغة روئيا ونصفه بركيه في الغجعة وصنقات مثلا هذا يكوكال كرائسين صدنكم sodob kursi 15aad waa si socodaan 15aad waa soo noqotka isagu marka muxuu yeelan min kanu hawaga daabada kaleey isagu muxuu yeelan muxuu yeelan 15kii si socodka ahaa waa ya 15ka soo noqotka mulkigiisi way ka baxdayo بدابة دابدين وقذبيين المتعدين كي قذبيين بدابة دابدين لقذبيين ولم يجب عليكم واجبين إلا نصف الكراء الأول كراء فيه ربك الموجان ولو حدي أن دابة دابده هلك لي هلك سنته حين بلغ مرخو قاري بها إيضي أولا قاري البلد بلده الذي بلد كاسه استكراء كريسي إليه حق لم يكن معهاني aal mustaqil kow wax kadiisay damaan ma qadho oo muxuna umag dhawayn nafi waad kale isatay marka meeshii sawg gaadhay ayuu gaarigi wax ka noqday adiguna maada gabad fali waxa waddigu sabab ku aheydna ma ahayn waxba laguu malee limada adiga marka wa laga kiray hadii laga si ron la laga qaaday adigu markaa wixii uu noqdo lagu maneeyo miisaalaha guriga aad kireysato guriga aad kireysato oo u baahdo bayaaqtir adiga bayaaqtir lagu maneeyo waayo waad kireysto lacag wax ka bixinaysa waxa lagu dayactirayna waa lacag aad bixisay mar qaadana lacagtaan baa lagu leeyahay tan waa saaso kale wa ya alladhi ka soo istakara ilay oo ma hanso ku raad taa taa ku qadanaya waxa ku qadanaya in markii meshiga ku gaaray in buu wax noqdayso ma in siyasiyadu soo socdo dadu kareeyseteen siyasiyadu soo socdo dadu kareeyseteen shan iyo 100 kumeyahay adiga كمونا امانو كمونا صورنا قريب إذا الشنية الطوانكي صورنا قد كوي بابئي أليك نبرهم بلقى على نساء الشنية الطوانكي زيزوعد كوي بلقى على نساء ساسويا قال ماري بحرم الله رحيم الله تعالى وعلى ذلك أرباس إمام شافع الله مسئلنا كل ما تكوها خلافية مسئلنا كل ما تكوها خلافية ما أهيض المرقعة ووحي ليه ند إمام محمد يا شافع الله mesho ku gaaray kiladooda waa laga rabaa kaw masafada uu gudbey kilada la bixiyo in leegna waa laga rabaa laakiin waa malaku xuleeyay xiyaar qulay meshe markii maamul shafi'i ahmiidi maalku gudaynuhu hawiyan imam shafi'i ahmed waxaan xiyaar meshi haddii markoo hor lagu heshiiyay halaga qaado meeshan uu u talaabay kireeddu inta ay tahayna halaga qaado daabadiin ugu asiga qaatamay leeyeen islaam wuxuu leeyahay xiyaar bulayahay abu xaniif oo wuxuu leeyahay xiyaar uu xuleeyahay inuu kiraa daabti qaado oo meeshan loo kireeyo hor iyo meeshan uu la talaabay uu u dhaafay kireedii inuu qaato daabadiisana uu la wareego iyo in daabada qiimadeeda loo magdhabo labadaas oo xiyaar leeyahay isagu leeyahay abu xariifna wax uu leeyahay mas'aalo uu gudbiyay saga kira lagu maleeyay ma fuu ka kale qof muu ka kale isku dayay hadduu ka kale isna muxsuudkiisu waa inuu ku soo dhammaystir dantiisa dantiisina ina halkaaba ka gasho laga yadoobay leeyahay waxba lagu maleeyo hada dhaafaa doona abu xariifna saa soo leeyahay mas'aladu murxo waa mas'aladu saa soo kale khilaaf uu buusan yahay laakiin mas'alay isku habee ad meeshi ad la tagtay markaa subax weeyay qallahu subhanahu wa ta'ala meeshi fiid ah dayahbuur baad u kireysatay dayahbuur tii baad la dhaaftay meel kale aad ku tagtay way dhimatay markaa ama gaarigu wuu gurtay in lagu gureeyay taa khilaaf samaysay dara way haddii aad gud heer halka yara mas'alo marxiimo oo shafeec la dirayay madax waxa loo yeyay madan shuc shaqo fi ku heysiin soma daba isho ku darsado dhaafay meesha meel hibo dhaasi madan bir qodol kale meel hibo la diray ku dhaafay waxaan dhahaynaa marka waxa weeyaan labadan cisho halka korada او سبع روود bay noqon. carada markooda ku heysayna 5000 bay ahayd inada ay xamul qotar soo ko. 2500 kala u baaftayna miya? waa 2000 ku dar. labadaa ciisa waxan ku shaqeyn lahana waa 2000 labadaa kun ku dar. inta wakey baldahaya inuu saati cidmarka wuxuu ku daryaa u jira turbidini wax la قال من ذلك الغصد الامر ما لا فهمت ما لا فهمت امام الشافعي احمد وحي اللهين meeshan uu u gudbay kiradii horta isagu u leey meeshan uu u gudbay kiradii si waluuleya ko an koo sheeyan war hore meeshan waxay ku heshiyeen kiradeedu wiley qof waa laga qaadi meeshan uu u talaabeyn kiradeedu waa laga qaadi laakiin khiyaru xulaneeyama yaal weley شنو banna kaddaba badana ama gaariga qiimadiisi in loo xiliyo iyo kirada qiimtiisu soo socodka sii socod ka ahay Abu Khareefro xuleeyahay waxba laguma la wuleeyahay meesha uu gudbay kirada laga qaadamaayo inta la weeshinayo laga qaadi mulayahay dhinaca isku waa faxsayhiin maadaleeyo meesha abu talowda ee isku heysay goyana meesha kaddaa talowda وعلى ذلك قد قصد أمر, امر اهل التعدي ضط مرخص وعلى التعدي لحدودك سبب أمر خروج والخلاف خلافك واللي ما اخذوا الدابه لما شيء اخذوا اي قاتم الدابه الدابه عليه دوش يعني الشرط قال لكم قاتم هذ الخلافال سيدهو بالو غلي قالوا وحول وكذا ريكا ساسوك الايد نقضنا نقف قاطم مال قرضا غير لهن اوقات من صاحب صاحبك اذا قاطه فقال له رب المال ممكن مالك اسك له لا تشتري به حيوانا محنولا له كسو يبي ولا سلعه كدا وكدا الا اذا يلفته ان سو يبي لسلعه الابا او يسميها ومغعابيو وينا هو وديده انها لافته حقيده ويقدر يضع ماله ما تسعو ددي فيها دحديده فيشتري وسائه منه الذي يأخذ المال المالك قاضي الذي يكسه منه وهي الذي يديه عن روح جيسا يلد بذلك رنقه حول الجيدة أن يضمن المال المالك من مقنبه ويذهب أو لطقه بروح صاحبه صاحبك سفائيه ديسان فإذا صنع ذلك أردت من خلق صنعيه فرنق المالك مالك يسير بالخيار بكسه إياه إلا حبه ضجع لنا أن يدخل هنا وقلب معه من عيسا في السرعة تالابته على ما شرطه ويكون شيئا بينهما نحن ذ weena habba hadduu jalaladna filow waxa usnaad qas malaahiiba wasuunaadi dadina xaalad degdhabayoo alladiki alaadiki kuma degdhabayoo aqalbaar maalka qaatay wata hada haddi wax la bidu sheeko leeyahay haduu qofki qiraat wasoobad leeyaaluu ka qaado adnaaduu qofki maalka iska lana u yiraa warhooy shan dool hadda alaabnimada iyo diidanad goo soo ibi laakiin isagu xulajeyda alaabta faa'iidada kasoo gashana uu iska qaato anigaana uu ku magdhaw xoolahay ayuu jeedaa marqa adiga laba khiyar labaane oo midka midka qadan bulayahay in aan dadkaas xawiyan iska dhaysood faa'iidada kasoo baxdo qaldheysan da فؤاد قاتل على القتاله وري ختري خوي خدي يوميدي قال وشو وكذلك اساسه قال له قود ارقجل او يبدي عمى الخرجل ومر بين صوبه لفتي بضعه صوبه ناول بضعه في القصاص من سول ها ارجل من كمرخص خو يبدي وكان سو شغن و عقد مرخص حويا يعني الا الشرطيه او قف كل خولها اسكل انه شرطه kurso banana yani waxa way arqajulun oo yubduu markaas waxa way bilaash xinaya macuumiis arqajulun ninka kale macuumiis arqajulun ninka kaana ee ee ninka kale bidaacata murkha bidaa'i murkha bilaash xinad fiyaamruu amruu saahib maal ninka waxa wayan maal ka kale ayastani ilahu silcatan alaani uu soo yabisuu wuu وهو فيشتري مرخص حوى يغوكسه إبنه ببضاعته بضاعدي سيه لا بتيسي مرخص غير ما شيء غيرك ما يعفى فيشتري مرخص إبنه ببضاعته في الشيء في بضاعها وعقدها معنى فإذن مالك ورقاته فغير ما شيء غيرك أمره أمر به شيء ويتعدى ذلك أنا كان وكوحا قد بيه فإن صاحب البضاعتي ممكن بضاعها إسكالي عليه دو شيء بالخيار مرخص sayn saahibal bidaa'ati mumkin bidaa'aalo marxa suhawayan is kala bidaa'a'aalo alaf sano wa ninka xoolaha is kala weeyana haa saahibal bidaa'ati ninka alafta usahiibka wa ninka xoolaha lahaa aleyi aamilka duushisa ka shaqeeli dil khayaar iyo khayaar bu kuleeyay ila haba duushilaado ay qaadano ka qaada masharaad bimaalihi xoolisa wuxu ku soo yiwiyay aqada uu ka qaadanaya oo faa'iido faa'iido midna qaybsana ma وإلى حبها طوج الله لا يكون المبضع أي وإلى حبها طوج الله لا يكون إنه هذا المبضع تذكر مرخص هو يا مبضع ابي ضعه لو ديبه معه وين حبها توجع را يكون وهذا المضع كان حولها لو ديبه عاملكا معهم يعني المضع كان على ابته لو ديبه معهم عيسى با مين من مدبيا لرئيس ماليه رئيس مالكيس انه ام مدبو فذا اللي تولى نسو بنايهي واي اللهم حكم بباب في المستكرهه في مستكراهتي بصيغه المفعول الاخر له كما هو و حويا له مثلا ها اللهم في صلاه ده مالك عن شهاب الزهري أن عبد الملك من المروان اي قضا حكمه ميليس لكن حدين حدين توف الزين له حكومه الزين قسم ميليس يا طلب وان قال النبي لله ها يقولوا القاضي هو فقاهه وحيد بدنك هو انا قال قاضي nin haddu yahay yeeliba yiraahaan waxa labitaa xilib dil amaala lagu dilo ama lagu qasbay helan deedil weeyso max wana fosome haduna ka hooseen galbi wax haduna ka hooseen dii waay ashi لا دام مرخه اذا يدفع المصاير لكن استو فعل كيسها سمينه ها دم مرخه و خيرهن قف كفيل ك اسا سمينه و خي اسا بر قف و اسا فصيل ك سمينه فاستو مرخص حوي و بدله ادهسني و ينهن فمرخه حويا و اكلب له ادهسني و الله و اسعاه زوريا ان عبد الملك بن مروان عبد الملك بن مروان الاموي وقلت بإبن الميئة أي قضاء حكمه في إمرأة الهوينة أصيب الله أصيبه والجماعي مستقرأة حالة قسمه بصداقة المهركة وحقوح حكمه على ملف على قفك كسمه ذلك أنقاب بها أيضا قفك قسمه المهركي لله يقال مهر و كبيره المهر كبيره المهر له وأيو المهر خاص حوالي والحوالي والوحي أرسمه أنسعنا ما دام أمر خاص حوالي أنقوطني عرمالي وكتلي قي المهر خاص و aa waasi laba ka taasi haddii waligaa oofiyaysaga lakiin hadda xataa lagu la isku oo misaa waxa la isku hayaa in ka hadii lagu oofiyo oo wax jiraa marka xanafiyada oo kale waxa يعنى لا يجب الحد والصداق في جماع واحد وقوك أبي حريفية إبراهيم النخعي فقافة رب الله حريفية لك ماذا اللهم استعاموا عليها قال يحيى ويحونا رحمه الله تعالى سمعتم ياليك ما بغل يقولي صلى الله أمرك عندنا أنك تيرا في الرجل لن أو يغتس المرأة قمع uu dhacay bisra mika ka kaar dhaatay ooyo siiban oo mar waliba haatay in la hayo in kaan xurqa taqaday taa ficilii sadaqo mislaaba aya lagu leeyahay waan kaan amanta adoon haatay sahina ficilii duushis waxaan maana qasmin samin samane lacadada waxa kanu saabi inna jawar ma qas suhuyan hadii waxa way allah mustaan isku qiimaman loqoreysa واصل أسلسل برخة سحوية وعين برخة سلاس واصل من الشافعي أي قرار برخة المحرف روان شاينودا لا يجب المحروب ليها واحميه ركم واجب والعقوبة عقوبة من في ذلك أن قيحتك واجبيانا عم المغتسب وكطعاق وعن ولا عقوبة على المقتصبة ولا الله عيض واجبك معها في ذلك أرنك عقوبكم واجبين كله لما أنت كان المقتصبة عبد ما دوغ دويهي فذلك أرنك على سيده والأوليه وسيد كيساب حنية وإلا يشا أن يشاعي إن وضيب إن والدوار يسلمه إن وضيب إن وضيب إياه بك حقك لم إلا أن يشاعي إن والدوار أمويانه أن يسلم آه اللهم صل على سيدنا اضمكي ايو ديبيا باب القضاء حكم ببابيا في استهلاك الحيوان حيوانكي هلاسمي iyo wadcaami caba iyo wixii kale ee kale si misalan arabi iyo wixii la mid ah waa ila dadacada macnaashaygi oo halagta قال يحيى رحيم الله تعالى سمعت مالكا بامغ لي يقول يسرع عليه الأمر أمرك عندنا أنك اكتيذا فمن استهلك قفك هلاغ الشيئا شيئا شيئا ومن الحيوان حيوانك كم ذا حيوان قاسوا قفك الأصول بغير إذن صاحبه قفك أسين الكوبة إذن واتك صوت عظي وفقها بمياشي باب الغسب لأعطاء غير بابيس الجليم waa baaqdu mudareed الحيوان xayo waan xayo waan ka أن ah xayawaan qabitaa bixirada saaxibee anna aleedu shii sawxaaqiimato qimadisa iyo ummad maalintii istehlekayo walaalee maalintii ku walaagey qimadisa waa lagu leeyahay hamaanika qimadisa waxa ay ahayeen kun baa bixineysa leysaan aleedu shiiisa ma aha qofkan walaagey adigoo xayawaanka وحي الصقر اللميده وحيوان كلا ان لا قاده واجب كوماها ولكن عليه قفد ولا يكون نصن له اسغا اي يذيه انه سيا صاحبه فيما استهلك وهلاغي شيئا شيء من الحيوان حيوانكم اذا انه عليه تجس حقيته ديسا يوم ما ليس استهلك وهلاغي القيمه قيمهنا ذلك القيمه قيمهنا حينئذ اعدل ذلك aaddar ذلك aaddar dalalka kakaw caadalsa weeyaal fiiba been waad dhaxdo weeyaan waxa ugu dhaxdhaadeysaa la في iman kar weeyaan filax iyo wanaa xajwaan iyo huruud iyo alaab sada qaala wuxuu dhaw wuxuu samayay qaala wuxuu dhaw yaxya wuxuu samayay kumari ka baaqlay yaqul isqoola fiiman istaal ka qafka halaaga shay an shay'un min at'amir ghashin ka kamida biqayri idnisa saahibee isadoo qafki uu فاينم يرد على صاحبي صاحبك بوكرو دليا مثل ضفاينم اي يردو علميا على صاحبي قفلي مرخا سوها ويا اسكاله مثل طعام يداشقي سيو كل دي ملكيتي بيجي سيو ميسكي سي, مي سي, سي تولك يا راشين بيس ميس انتولاك ميزام بيس ميسن في نوعي دعام الذهب والفضه ذهبك يا فضه دول كلا ويا ووفصل العقد قد دعه دو ومسنا 1500 و3500 قمود علق ويلا ويردو علنا من الذهب ذهبكه والفضه فضله و وين لا من الذهب ذهب خقيسه الذهب ذهب علق ومن الفضه فضله حق لنا الفضه, الفضة علق ليس وليس الحيوان حيوان كماه بمنزله الذهبي ذهب كوكل في ذلك الاركاس في ذلك الاركاس ارقى قبيدا ذلك ارقى وحاكل جاي السنه السنه النبي عليه الصلاه والسلام هي والمعمول هي والعمل إيه عملك المعمول به لو عمل فلي الشيخ فوكل قاضي رحمه الله تعالى بس لما مساله الشيء المال حديه الضعدب كلها هي واجب كغما اها شيء نولى شيء لبيده اناد شيء نولى شيء لبيده اناد بحصو haddii waa waajib kugu maaha kuma weesalo waxa kale oo waajib kugu ahayn inaad qofkiina midna xayawaanka waxa nool iskala aha inaad murkaas u xawiya shay ضعامك سوكلو ضعام شو بالغا ربا حديد لو عايق قيمتي سي سيله مثلا لعق حداد حضبه لعق تاد علم سمتل ذهب بالحديد ذهب جو بدل علن في ذهب بالحديد شضر بدل علن لكن ذهب بالحديد فضنه ول علن يا سرق الماها تاسوق ويكل دو يشينون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكل جيسي وليه حديث ارنتها الشايجره ونبي رسول الله عليه الصلاه والسلام حديث واكسون بالخندوت بالخندوتي مثلاً بمثلنا وكلاما ثلاثاً يعني عن إسلاغهم ويضمروا مثليه بالمثليه وما ليس بمثليه بما قد قوة ما ويانه الشيخ وحنا مدى أجلوه وحنا مدى لكم حيني الشيخ وحنا مدى سحاويه وحنا مدى ما قيمة ما لكم بحيني حال كان مدى قولك يا مالك إيروالك أحوالك بني هاي يستغلوا الطوات سليبا وحنا يا أصلاحانبا حي وحنا البحث دي أضوء أضع أذيكو لقد قمنا على الشيخ من لمدة العريسة مثلا قد ناف الله أحدا ناف الله أحدا قمنا بنيها والراجح والصواب ناف الله ماذا تدين له ناف الله أمباد بحري ناف الله ماذا تدين له قيمة الله بحرياء قال يحيى وحوري وصمعت ماليك استو... اللو... اللو... ما مغلق يقوله يسوى له إذا ستود عرغجل دونك مرقي اللوت نيبته ها... ما لنحول اللوت نيبته ما لنحول اللوت نيبته oo faftaaca uu kusoo yeeso banana xayda ah basana xayda baa alaab loo dhiibtay ninkii cabar haba xaydu yimidoo maal boo dhiibtay faftaaca xayda iisadee bihi maalkiiskay uu iskay u soo iibsaday ha faftaaca boo iibsaday mar kha فإن ذلك شرط حفاضة يدي له اسغة اسوناتي اييه زيد اسوناتي واي لانه ضامن للمال مالكم مقضوبيان حتى يؤديه الى صاحبه صاحبك الى الله خاص هويان اا اللهم صان حتى يؤديه لو غديه صاحبه مساله هو هويان في مساله غير ان انه كان مال وخص قبا مال بلوديت arabu kusoybsade wu ka faaideey faaida ayaas kanay isagana iska boo kulayaan isaga min raafta loo diidht onn kiina min ki xooliis baan loo xilay saasi kulayaan ibn marij rahimahu allah ta'ala saasu qaba wa arsalu bakr ibn abd alrahman الشافعي امام شافعي لو خولاي yahay maal ka laftiis hadu kusoo yimiil milki maal ka salaam baa salaay salaam ahro waxa hor waxa dadu isoo ma ah amadun baa faa'iido is kala leeyay ma isoo amalka is kala hay raasoomo ka ma daa isoo is kala laakin hadii استغيث كل ابو لديتي ما دام خوله كان كو دحدرى وكله قالي ما مشافينا سلام ياابا ابو ابو سره كلي دو كلو قال يا حيوان شنو سمعت مالك يقول استغلي الاستوديو على الرجل اللي كفر خلو ديبت مال خوله ففتاع بمالك ففتاع و يبيو نفسي دفعتي سلو يبيو ربح فيه كفائده فمن ذلك الربح فايده يضو حسكان له كيف الاراض اللي ديبتيه waa inuu damaanimo magdhabiil maalmi baalka xaywada uu inta uu xileeyo maalkaadu diban lahaa ya magdhabiilaha salaam magdhabiilada somal dha ka shariir ku leeyahay al kharaj bi damaan ku leeyahay hadiis caqli hatta iyo hadii uu ila saaxiib markuu xaq tiirtaay midka uu baari ka teeno manno lacagaha tukaanada loo dhigto iyaha haylaleeyo ku tasan fikra alaab برغم ذلك تنمروا بو اللهم صل على باب القضايا حكم ببابيه في منقفه حكمه ارتد عن الاسلام الاسلام خنقوه قف اسلامه كاري دوولا ان بل هو يامن اسغه الحكمه بل كان اه اللهم استعوا عليه طلا وبغي قال احد اتني يحيى عن مالك عن زيد عن مالك عن زيد من اصلا المدني حديثه وامرصل صوناها انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غير قصك بدل الدين ودينتي سافر انه قوقورتي سم قسحا ويا غويا حديثه كل البخاري وكسنه متسنا اصله الاربع انه كسنه يحيى من طريق أيوب عن ربه رب عن عباس حديثه قصه غير البخاري وصوصه هذا باكو سكنه مرقا وعارف الطالب بالوكه مرخاسو غوباي سنه ديقاد اسمت قاليد فلان ابو شاي اسلام هو والله يقول له غوباي مرخاسو خوري حدان حدان اني وها انا بار غوباي ويا رسول, لا تع... لا لق... رسول, رسول هذا الكوين من بدل الدين فاقتلوب نبو غيري فحر يقوله مثل هنا عليهم حدوك وبتبلغه برغوية تحديثك من الوايس كساس مرخبا سألنا قف كما لقيته وبطلبه يا مسلماته وبطلبه بلوينو ايقنا حدا يوم مالك باور صوري باربو صوري انو ايقنا حدا قف مرتك كما لقيته وبطلبه يا مسلماته وبطلبه يا مسلماته بمعنى قولي النبي النبي حضراته صلى الله عليه وسلم معنيس هو ويا فيما نراسا انه النبي والله اعلم اله باقرنه الغير الدين وفضل عنقه أنه خرج وهذا بخرو من بدرويه انه مر خرج من الاسلام وقفي اسلامه كان بخه الى غير غير كنا وبخه بثلوج زنادقه وكلويه وزنادقه وكله وجمع الصديقي ويانه صديقه فلا سو في صديق لكن اصل كيسو عربي ما اها اي لفظه فارسيه و ا هو هو لفظه اصل كيسو زنده كردوها اصل كلمه waxay اي يقول بالدوام الدهري هو حو يقال ان مرقع الزدح الكلي لفت في الزندح بمعنى الحياه ما الله كلوه دغنت كوردنا حو دغنت العقل وييدهان مرخه كو... وهي او قبلها قال يا فادلسينت قف قبه انه ودو كوليبا جوغيو براده صعاده wa asbaahim iyo kuwa shabha marqas kuwa shabha kuwa oo qof qista oo marqas waxaa weeyaan hoosta kuwa toqarsan iyo diina diinta islaamka ahayn ciyaalo kale faano laayka kuwaas ciyaalo kale weeyaan ilaaykadaasi fa ila dhahayree kale fa ino laayk zinad diqada iyo cida sabahada oo ciyaalo kale dhineenno sida qubeydiga oo gaadhay laagsamiyo إذا أظهر عليه مرخ الله سأل الله قفته وله قوله ليس مرخه قتلوا أهل الدين ولم يستطابوا لك, يستطاب لك توبة البايغة سنعتقيه وإحنا ماذا توبة الله ويدي بايغة لأنه لا تعرف لك ربما يتوبة ويدي بايغة وهي مو موجسان يعبا مو موجسان يعبا مرحبا توبة لك رب لأنه لا تعرف توبة لك ربما يكونوا يسرغون الكفر قال لي ماذا يقرس الجرين ويعلنون الإسلام اسلام كانوا يموجيسا جريم فلا أرانوه ما أرقى يمنقى دائما أمالك أن يستطاب إن لقى توبط البحاولا يكوا ولا, ولا يقبلوا منهم قولهم هذا الكولنا لقى بايو بأي وأما من خرج جمال الإسلام يقف كإسلام كبحة إلى غير الإسلام كغير كينة أبحة وأظهرت ذلك أن كان موجيسا فإنه يستطاب لقى توبط لبي فإن تاب هذو توبط كيروها صح ولا حديثا قد سلوه الادله وذلك ان جسو لو أن قوم ان كانوا لو هدايه ان قوم ان قالوا كانوا اي على ذلك ارقى كسو يجيب يعني قالوا ملتبين حتى ابتداءا كان كسو يحيين رايت وحنرقي ان يدعوا الى الإسلام الاسلام خير لو يرو لو يستتابوا توبوا الا توبوا فإن تابوا حتى توبت كانوا ذلك ان كان هو لا يقبل منهم يغوا وان لم يتوبوا هدايه توبت كانوا قد سلوه الادله لم يئنوا بذلك walam halkaan la digay waalam soma waalam iyo cunna walab iyo cunna bidaalita adalkaa loobujeedo fiima nuraas aan u maleeyna wallahu aalamu ilahe wa karame mal kharaju minal yahudiyyati qaf yahudiyada ka baxaa ilna nasraniyyatun ubha wa lam ilna nasraniyyata qaf nasraniyyada ka baxaa ilna yahudiyyatuna ubhadaa ee waxa laga hadlaya qof بل غير إلا من بدلت دينهم بألي دينه دين الإسلام معناه وراء ما القفل لك يغير دورنا يدينه دين فيسو من أهل الأدياني بدتك دينه الأهل كلها رمانتين إلا الإسلام إسلام كم فما فمن خرج القفل كبح من الإسلامي إلى غيره إن أبحى وأبهر ذلك أنه موجسته فذلك الذي يكيو ويان وراء اللي ولد جيد بيه والله عالم إله ما قرم بسألنا قد خاص بحوه قالنا ان الله الرحيم الله تعالى اي و خوري waxay ku ijmaacay culimadu in la dilo laakin waxa isku waa khilaafayn in la toba talbo aaymada afartaayee juhud waxa la yiray tawba la waydiid al-imam ibn al-qassar wa malikiyya ka midana ijmaac waa sunnah quliba sahabaana ku ijmaacay tawba la waydiinayo bawo subkaysan qali mali hasan al-basri ibn al-majishun abu yusuf waxa waa raayis quduqti loobadu ila ah isla ilaaha ku xidhan tahay laakiin maga xukun kale ino dila waa inaa dilawa la yiri dilawa la yiri toobow u dii hadiisku ma sheegino dilow u baareeyay war dilawa yiraheen ajeeb halkaas iyo mar la yaraa wax halkaas iyo mar la yaan gurqa ibn xazmi rahimahullahu ta'ala waxaa lagu hadlayaa kitab fisal muhalla mas'ala ayda mas'ala oo xulo yahay qoladu way stafusan mahalla oo ku sheegay wajilka lab iyo toban sanxabado qol iyo markaa saxa weeyaa allahum musta'a siddeed ayowu ku sheegay markaa wamisaal isku hayay buu yiri qol waxa yiraahay tubla waydimaayo qol waxa yiraahay tubu waa la waydiin qol way kala geysay oo hadii uu ku madaxadeeyay hadduu ku madaxadeeyay waa sidana maaligu aleema ul ayri fi sharh tahawi ayahu wuxu ku sheegay san sa soo kale ayu furoo bayna man sallaa wam man yusalli wala kale geeri way ku leeyihin si abdul rahmaan oo waxa ku leeyihin qofku haddu mad khaas xawayaan la yaacnaa ku dhacshay gaaliba ah inuu tukajireeyo tukajireeyo bal khalaqaadiba ilaahin sida abdul rahmaan qasimiyo wosa iyo bal saahibki qoofii soo tukan jira iyo qofka soo tukan jira haddu soo islaame haddii wali isoo wantukan warwalo tukan walis ka dhayniba yiraahaan aa laakiin haddu tukan jira ma yiraahaan sabab waxaa laga toobad dalbi haddu toobadkeeda axsan diinkan walidi qol la saasiyiraa mas'alada marxuba mislan noo aasa ibnu batalah rahimu wallahu ta'ala inna haddii usoonog leeyahay fadhil baarin tawba la waydiiyaha laakiin xasal basri daawas bukaaysan al-yamani iyadaa dhahriyadaa sida ay qabaan san sheegney ee waxa tawba la waydiimaayo wayaan waa la sida muadul jawl iyo ubaydi ibi ubaydiyo laga tusinayo waa la sida bukhari fa sabab uu suuzi saxiixiin saqaab ku qabku u dhigay bukhari waxa والحصول نقل لنا يا, مرخ يا مرخو باكا بابيسو ايضا ان توابة الشيخين الدلو وشيخين ايضا نقل لنا يا مرخو مرخو قال يبرا باسده عقباء وواكا مسألة خلافك اسأل كله كجيرات واجه اللهم استعاب مرخو قال يحمق على توابة ويدين نسلنا ايضا لفتد وحصول عدد انتهلك على توابة ويدين خارخو سبد خاشييره عمر وعمر وخطابي علي طه طه ابن الرباحي النقعي مالك السودي اوزاع يسحق يسحب الراي فيما قولي ومشرتي كسونااتي اي روايه ايما وحو كسونااتي وخيرهي وحو لويد دي سبد مال مود بيديهي حو الله وعاصمر كان مرخض بيسلا ومرسلم ويدد داك جيران لاشين مباحث دوره اياكو تعلق الحديث سنه داين مريلو ku hadiiska lugu sheegay in la toobaydiinayo khilaafku isaga ku dilana waynu ka hadalnay laakiin imare hadiisku uu awilayo sanaa diiqdu ku awilayo waashbaahin mabxadka labadii yaacna haday suunaato in toobay la weydiyo mudadeedu waa saddex shaa sida loo badanyahay waase ino hada sheegaynaaye bay mabxadka saddexaad هذه التوبة لأن التوبة لأن عند الجمهور يقول أسوك الأفصل في قبول التوبة الصندوق الصندوق التوبة لأن الله أقبال ما يقول بحث أفراننا ما الغير الدين هداسي يعم الرجال والنساء أولا يعم مو عامي الي ربي الدور مو عامي الي ومسألين من هذا الأمر والله إذا أم نقدام تنحب في كتابه المغنم جلك الله يتونات سبحان الله أبقى لحنا نأفر وحسنه لرحمه الله تعالى ولا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل ويري أردنا بكر يعلوم أقول يحصل البصر يزور ينقع يمكحور يحبان مالك يليف يوزاعي يشافع يسحاغنا ساسي قمان لكن رواية أقول يحصل يقتاتا و الله أدوان سبع دوار خييكا و الله أدوان سبع يناهن ثم يقولون أقولون أدوان سبع المقادم يناهن لكن الله يبع يوقع فقط نونهن بس وقل يعني و الله أدوان سبع يناهن قياس ما رسل في باب الجهاد أقليه iyo raas waxa uu kula wargelay mid ka rawo bakr ruuxo adoon salaay dumar khaliil bani xariifa oo buxtiila haayr qabaysnaa inuu buuseedimaysul cadeeb nabiyay rawo isla lawo mutabiil uu adoon salaam yiraahoon sida soo ka iyiyaalkoogi waay oo kali hatta gowrku ka sii yiraahad sanadna adoon sii yiraahbado sallallahu alayhi wa sallam wuu ayaa wuu waa taqasi muhammad ibn khalafiya soo hadisay mid ka ee kuwayna diidid aruntasi ismaac bayahayd ijmaaca wax buuxiyeen ma jiraa saadartay dumar waa la ado sanbiiraa ah ajib halkaasii baradeeyo marka maashi wuxuu leeyahay Abu Khariif asagoo la diini baaye laakiin islaamnimada lagu qasbiyo bar waa xiri bar waa la garaaci sidaa koboo wax la sameeyo wuxuu leeyahay waliba tada ahadith caada loo hayaayo la taqtuu ibra atab wulee wiis waxaa kaloo waxa la jiray jumhurto waxa la taqtoo imraatanta laga hadlaya waa gabadh markaas waxa weeyaan ah allahumma s'aan gabadha oo weeyaan he la taqto inda atoo waa gabadha ka galada asliyada oo weeyaan ee islaam fa noqon weeyaan halkaasay ايام مرخها سحوه ايام اسلام خلال دودي نبي قال الله صلى الله عليه وسلم طوبة ويدي أبوين حدث توبتك اتواصحه إلا هديك بالدين أبوين حديث سنة الدولة المابية وآيه السنة الراجحة مسألة مرخها الوسخد ودورنا لا فرق بين الرجال واللساء لماذا حديثكم من ضالق عبده من تروى من الفاضي العموبي haddii laydiraa xadiifka wala taqtu la ibraatayn barud dilsheennaa nabigu wuxuu ka hadlayay fi baabil jihado saxaaba u jihado dilayuu ka hadlayuu la dad darbayee ee ka fargaba u dhaxay bayd alburqad wa bayd alkaafir asli halkaas sadigeyadana salaalahu wa salaas salaas waxa ay ka hadlayeen dadku jeeyay baa waxa ka shalaad iyo حدو يهودها ونصارقها وعلى الديري والشيخ بحاط حديثك عام كيف سعدو الدليش النبي الهين؟ فلا يرى هو <تصفيق> يرى يرى يرى هناك سنفرونه يرى هناك وأقولوا كل يرى هناك ويقولوا إنهم لكم حدو الدليش النبي الهين لا شيء خوفوا مسألة دين فلقها حقيقته ودينة الإسلام كو إلهي بأو حوري إن الدين عند الله الإسلام صحيح صحيح فلو مسألة نسوألنا قلنا يراتون نسكتنا <تصفيق> اللهم استعانوا عليه وكلام وحدثني مالك عبد محمد لمحمد من عبد الله بن عبد المعبد القاري القاري الثقة المحبابة في الثقات كل شيء بخار نحل الحديث يحب كوري بلسوا عن هذا يحب المرقى عربيه ابن القاري الحجازي عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عمر, عمر يعني يعني بن بن الله ابن عبد الله يغلي. المرخه هو ويهان اللهم استعان انا بيه وابه مركه مركه waxay noqonaysaa marka saxawayan waay عبد بن محمد بن عبد الله بن عبديم القاري المدني. طيب waxaa leeyidaha marka meeshaas ninka loo yaqaana masalan waxaa wayan عبد الرحمن كريم. waxu لذلك لو يقانوي ده اللهم استعان ابن عبد الله و و دله محمد بن ابراهيم بور علي و خاصنا سي دله عبد الله عبد الله بن عبد الرحمن وسيدنا عبد الرحمن بن عمر بوسيدله قال وحور القديم على عمر و aqaddibuu wax u soo galay calaamado waxa dad rajulnii baa u soo galay nin baa u soo galay haa nin magacii isa kalay cala soo macmur waxay kalay walaas u hayaa magacii isa qaar من قبل يموصل اشعل بوغيب اتساله على الناس اتي ويدي فاخبره هو رحمه ثم قال له عمر باكو هل كان فيكم هل كان ماي فيكم دخدينا منو قرغبتي خبر ورى قريب سنه ما جرى منو قرغبتي خ... معنى حاله غريب او اذو افق ما يجلتا معنى اذو افق وياه منو قرغبتي خبر و اذو فوق قريب فقال له العمها وحانو هنا الغجل اللي كفروا قالوا بي بعد اسلامه تو اسلامه كدي قالوا فما فعلت بي ما قال سميسين قالوا خوره قرقناه وسودوينه تي فضروبنا عمرو قووتهم سوغيدي فقال عمر وحوره فلاح بس ما حد خري وييدن صلاه سبع شهور واطعتمه هذو قودي وييدن كل يوم مالك سرقيفن حامد وديو وحكلا سيدنا ها وهذا المحل من حزم قدره وحويا وسقيتوه كوز من راي baar inta sana بس ayaa u bis ila waxaanu ugu dalub xalkooboo waasta tabtu boo ah waxa uu u toobad dalbaydeeb laa wala wax la qayaa youtubeedu toobad keeno way wada jacaylallaahi amar khilaahi in murka saxa weeyaan umurka saxa weeyaan dib ugu soo noqdo fi maqaalo umur baa wuxu u dhay Allahumma allaah inaanigu lam ahdu maana haadinu wala amar maana amrin wala amar khali kamay kamaan noqolin id bala qad mur ila waxa ku qahaysa dilka ma waa toobada aan la weydiinay Baabul Qabaa uu hukum buu Baab ayaa siinay qof oo hukoomo wajada helay igoo macaywada tii islaantii samuceed rajul aad naxay islaantii isuu murinka ugu dul tiday balwaan qax ka warranusay ah Allahu subhanahu wa ta'ala maxaa lagu sameeyin islawo kullow islaad looga ذات ما سموا نهايه المقتصد كوراء بن رزق القرني المالكي وايهلهم صعب يشرح الكبير اغنيه يشرحها قال اصونه وحدثني يحيى عن مالك عن سهيل و ابي صالح السمان عن ابيه ان امرؤ الرطان السعد بن عباده يا قال رسول الله رسولنا وحكودي صلى الله عليه وسلم رايت بالقوار وجهت هدان خل ما امراتي اسلامت ميعيده رجلا من كلا اؤجلهما السجيا حتى يتي إهلاغ ولا إماده بأربعة شهداء أفر مرخاتي بسوان فقال رسول الله يحرين إن أنه صلى الله عليه وسلم عمها صلى الله عليه وسلم شغيئة مرخة والذين يرمون من ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ويارو سيغل المرخة وحلق فهمي يا مرخة إن أفر للي إماده أفر تعضار الله إما الله أحوالك واسمين قلت حديثه بصلا الله عليه وحدثني بالك عيحة ابن سعيد الانساريه عن سعيد المصيب انا قد يجعل نقوم بها لشام الهاشام كميلا من او يقال له ليه ابن الخيبر ليلاه ابن الخيبر ليلاحا وجده هلي مع امرأة اسلانتي سمع يدر هجولان الكالي فقتلو هود او اما سيقتلو هما معا لما لو ديبود لي aa hey faash kala calaab uu caawiyayta muawiya waxa iska dhaxgalay لها uu cali fihi warqad soo hukumi laha ayaa markii ishaalka galay fa ka tabilaa ayuu muusab xadib uu qadiis asalu lahuu sawi diraya yasuul uu sawi diyo lahuu isaga cali dhabay baalid cadaalad arfaa arba cali sawi diyo yoo ومعاون نفسيان محشان بو شام, شام. ايوه هيسمر قاص علي بن ابي طالب من خبل يسوي دي مره ويسيس خلاف فضق بقى كدخيهو ملخا يسكو دحصانين بايقن درا لكن دوو خوجي هاري علي بن ابي طالب ليسلكن علمو ليه دوو هناو لا حد كرو وانا نسكو دحصان اي ادو يسوي دي سي هو علي معربا لا لا كرده علي واهو كتلهو معاويه صدره فقال له موسى وحود عند اركان فساله موسى ويدي هذا بالي بويدي فقال علي باكويري ان هذا الشيء الشيء ما هو بارض دنكيه كما صموا شامرو قرمايه مديلي انت ارغو مسؤول كان كهي وحن كمه دحيني تعزمت وحن كغو عزم يا علي كدشاه ابو موسى لا تخبرني ان ذي ورنت ها قسم لا بالقسم يا الى تيورنت دغوا جبليه موسى هو من اصحاب علي بن من غسوا وحور فقال له ابو موسى هو كل كتب الي معاويه ثم بسام ورخاي سو قرى انا اسلك هنا إن إن عن ذلك ان غس فقال علي بن ابي طالب وحيلي انا حقته ان ابو ما بنحي <تصفيق> يا ارا ابو الحسن ما way allah waxaan soo gudbaxay ku dareen ana abu hasan alqarno asyidah fa alqarno asyidah way waaqofkan la dulaysan karba qarbiga laydha marka aniga kulliina la dulaysan kar wan garanayaa asyid baan hayb leeyahay ee macnaa wuxuu ka wadaa muawiyah warag mooxay waal waxa uu walaal ka wala kaftamay oo isku hanjabay maganaysaa mar qallahayso in labaati hadoon la iman bi arba'a jooda afarmar khat fali habdiiba burkumati madaxiisa sheekha haa yaani min buud dilay soomaa oo waxuu ku dilay dinka waxuu ku dilay yaani marxa subaweeyan allahumustaan islaantii dibuugii iyo islaantii soo taga afar mar qaadta hada keeno haddii uu kaano biya dewaan nin diley qisasho ala qisase xamba dhiis saakeeno falyoobaha dhiibo barumati madaxiisa hadhiibo ama xariga qortaa soo gashado ha sugahaa uu nisaasi u bedelishiib aka marqoo weeri araa abu xasab weeri wa كويا ديسيني ماكيسو قسنطينه ها سدي وعويا صوم سلاكو خو كلوا لها خذها وانا ام خذها واليوم يوم الغضعي خذها يوم الغضعي اي قفصنا ان اكو عواناه ما انسان وما اللي هو يكين هو يخنها ها اعرفي على النوين هو يبي مغاناهي مغان الله حركة المركة السحوية حبيب الدلمة القساسية مثل القساسي السلاة واحدة وعلينا ابن طالب وهكذا فضوانيا الشافعي ابو فون ابن مندر ابن مندر وحي لخلافنا كويقه مثل الله ايضا بغير قساسي الله ما يدعيه واحدة وشيكنا ابن الدلم بها اصلة فلا يثبت بمجرغة بينا اه اللهم الساعه جمهور تمرخص لسيده قصاص وكل ازميس لكن قليل واحد جلاله ايغو كلها لازم يس قصاص ويليهي قليو قنيو كلها لازم يس باب القضاء حكمه باب في المنبوزي المعط مرخه لتصور له حكمه في المنبوز والمهم هنا علاقه سو هلك يعني ولاقيدك وحاي ديه جلين فقهاء لاقيدك وحاي ديه جلين تعمل إساء كورا مرخ وحدك عليه يحيان وحوري قال مالك بابا الحور عن مشابي سوى كورن إياه عن صنين أبي جميلة إليها عن صنين أبي جميلة من قلتها عن صنين بن فرق الدبال إليها عن صنين بن فرق الدين إليها وصحابي صغيرة وما لا قيبك منه نسي ما أبل له تابعين تقول شيئين qorxooda sahawada ay ku sheegeen wa ay bukhari ah xaqooska nabiga jeel gaaris sallallahu alayhi wasallam caamul fadhana miciiisa u baxay abi jamiila bisab ibn abi jamiil uu dirdigaa lababa kulli masqab jidan masqabka ibn abi jamiil dhigaan masqabka nabiga jamiil dhigaan kulli waana isla kulli bisalalahi migu kala dugaya waa rajulino min baris sulaym baris sulaym kamid وخويد مرق انه وجد وهل ان كاس منبودم من, من لطو... لقيط وهل معناه المهم لها لو تودغ وهل هي في زمان عمر وقتاب وقتي عمر وخطاب خلافه دي سي معناه قال وحوري ابو جميل فجئت به وان ولي من به الى عمر وخطاب فقال خويد عمر ما حملك مخك وحن على اخذ هذه نسبتي نفطم يلا انا سوقا دور مخك وحن فقال خويد وجد تووان هلغي ويري بايات اتمي ود ديعان سوق وك هو تيفوقا دشا فعيينا وا فرضك فايرك فقال له عريفه كبير فقال له عمر فقال وح عمر كبير فقال له وح كبير له عمر عريفه وعريفك سي عريفك وخا لا يراه ولا تريها لا تري هي سيبا المؤمنين انه رجل وان صالح ورسم انه ابا جميله فجدلوا يا صالح وعسل يعني انا صاحبي ورقي امرخ ضابه كشكي ان كان مرخ ان كان و يقول واسن سن ده فقالوا كذلك من سده حمزده استفهام مروح الله ليس على الانكاري والتوبيخ مر للتفقد والتحقيق مر للتحكم والاستزاح والسخريه مروح والله استقاره هذا الاستعماله للتضبط والتحقيق او يريد ملقى فقال عرف وحور النعم حكه ابو خالو بابي سمتقنا باب اذا ذكر رجل رجل كفاه هل هذن ثلاثه سكيو كفنتك و ماشي مصطلح اللوح ديسك ميتهاي هذن كحل يراهو ان كان سوانو وركيسه لاقالن كان اسم لو قادنوا لبا انه باهن قال يا ابوكو لبا عند المحدثين خال باخ فلان ده طلبني قال لي سيكب سو فايده كلاه خذها بدون ثمن وايه اللهم صل عليه طه لقيتهم اركاب الهدان سكن الحربي سما فقال عمر الخطاب بحر اذهبتك فهو حر إذهب وحر اي لط اذا نسيت الورف حر ويان ولك هذينه ولاه حريرك سي قراوني وثي صادق اسكر وا حر مر خيل لما دوسن كرو ساس عناد بد يهن سيل قوام عمر وكله علي او عمر بن عبد العزيز و الشعب يبارك سعود الشافعي يا اصحاب الراي ويا عدل القاضي لكن ابراهيم بن خليل يهضوا ساقي لله دلتي وحرب لي حديكلو دونيه ان هادون صدنا هادون بنو قبليه ما نقولش هذا سعود وحيره وعلينا نقض شهيد وحنا نفقت وخرج في سبي بالكيسب بنج اسلام كيه بيت الملكه ايانا وحوى يا الماء مالك كتاب في الموازيه وحكوشه من انتقض لقيطا فعليه النفقة حتى يبلغه ويستغنيه وليس الله أن يضرده أضوء هذا سوقع أضوء بنجي إسلام عليك وليجي لنقورك وحوى يجب كأضين النفقة يسديه ما تقول ذلك عظيم واي قال يا حياء الحوري صميت مالك أمام الله يقول لي الأمر أمرك عندنا نجاك تيدا في المنبوذة كاللطوري أنه حروا واحروا إياه وأن ولائه وليه سنى للمسلمين بوصوا إياه وأن ولائه وليه سيحرير كي سنى للمسلمين بوصوا إياه وهم يغن يرثون وإدحل إياه ويعقلون عن مكتن ويكب إياه باب القبائي حكموا بابها للحاق الولدي ولمه إلا هليش يلا حكموا إدى به و아야 مر مر خسا ابي لا مال شي مره قالها و خوري عن مالك عن شابي زوري عن قروهه بن زبيل عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان قال و كان كانه خطبه ابن وقاص و هو عهده دار مي الى اخي ولا اخي استعد ابن وقاص دار المي اتبع ضو و خودس اي على شلتك قال ان خذته انكي ضوش النبي قدوي صلى الله عليه وسلم قال لك واي مرخص سعد وقاص وللك ولك مسلم حيض الدارمي ان ابن وليده جمعة جمع عمر خاص وحيان ا الضامن سير ويلك مني ارقوا هذه ابن وليد جمعته الضامن عمر خاص وحيان جمع الله يرا وحو جيده سمعه اللهم السعاله وحو سلم ان minna aniga hadhay aniga marka dhalay macnaa waa sida ah allahumma salla alayhi wa sallam ila saxbadee qaadleyti xaqqa go'di waxay qaalad waxay tirifalan markaan laa amul fadhx sanadkii markii waxa lafti mar khaayay akhadhu sa'ad baqaad oo qaad oo qari ibn akhi wa qaaloo al-hurub ma akhi ala khimr khaas walaalkay wiilkiisa ayaan qasxaway wa walaalkay wiilkiisi النرفص حويا الم المهرود فقام اليه عبد عبد بن الزمعى يستغفر فقال وحور اخي ووالالكي وولد وليده ابي اباهي اودنتي سي على فلساشي غوشي سالو غدلي فتسوقا وحايه وحاوه دودي اسكول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعدا وحور فتسوقا دودي بسكول تجين معناه وذا او يعني الصاقه كله منهما صاحبه قفكه ميت كسو وهو صحيفي كل النمر ساقوها كحين ملتاير فتصاق وقا وحي مرقى اسكولات كذين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد الحور يا رسول الله امن أخي ولاكي, ولاكي إنكي سويا ذربان وحي قد كان الحواء عهيدة كوضل دار مليا حقيقة في مرقى صحاويان المهن وقال عبد بن زمعنا وحور أخي ورارك وابن وليدة أبي أباها يدونتي سيدنا كيديو ويأم ولدة على الفداش والورنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوره هو لك هذا قصنا يا عبد بن عبد بن thuma qalo rasuulaysan wuxuu arkay alwan dilifrash ilmu gooshu suqnaaday walaba naadana isku qosadaan ka markaas xawiye gooshisana ugu dhaleen baale wali caahid kasileesana al xajr ثم wasallallahi thuma qaal li suudab bin tinzamu khiri ihtiyaju ila iska xijaab walimaashu dagti rqaawar khi min shabahi wa kan shisa قال ابو حنيفه فمار غاها قال عائشه وحيتر فمار غاها سودم ونقرك راين حطاق يلا لا اله الا الله علم عز وجل لا اله الا الله مرقام مرق وين كان وحل ورجيري عبد الرحمن باله دي جيري عبد الرحمن باويل كان دي سلاس استنها مركا والله اعلم هل يدوجو